الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين التحصل من ما مضى أن حجم الغياب يختلف سأة وضيقا بكثرة المقدمات وقلتها لكن لا من باب تعدد أسباب السواب بل من باب أن أفضل الأعمال أحمدها عليكم السلام ورحمة الله وعند إيدن نقول أنه تارة يفترض أن المكلف يأتي بالمقدمة بقصد الترسل إلى ذي المقدمة لمتتال أمرض المقدمة أي أن المحرك له إلى المقدمة هو الأمر بذي المقدمة وهذا لا إشكال في أنه دخيل في حجم العظاف وسعه الثواب لأن ذي المقدمة الذي هو الواجب النفسي دعاه إلى ما هو أوسع من نفس ذي المقدمة يعني إلى المقدمة وبالمقدمة واتيانه بالمقدمة ايضا كان بمحركيه ذي المقدمه الذي هو واجب نفسه واخرى يفترض انه ياتي بالمقدمه لغرض دنيوي لا يمت الى مولاه الصلاه ياتي اصلا لغرض دنيوي بحث إما يبدو له الاتيان بدالمقدمة، بعدما ي يأتي بالمقدمة يبدو له الاتيان بدالمقدمة، وهذا لا إشكال في أنه ليس دخولا في حجم العبار ولا يوجب ساعة الثواب. هذا هو الفرض الثاني. ولكن هناك فرض ثالث، هذا الذي يقع البحث فيه تعالى. في الكلام يقع في أنه هل يمكن تمشي قصد القربة بالأمر الغيري المتعلق بالمقدمة من دون أن يقصد القربة بالأمر النفسي المتعلق بذل هل هذا ممكن؟ يقصد القربة بالأمر الغيري المتعلق بالمقدمة ولكنه لا يقصد القربة بالأمر النفسي Lijn af te breken. We hebben het over de afbreking van de heilige dagen. We hebben het over de afbreking van de heilige dagen. We hebben het over de afbreking van de het de het غير مشروط بغص القربة فهو أتى بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذا المقدمة أتى بالمقدمة حتى ينتهي إلى ذا المقدمة ولم يكن إتيانه بهال مجرد داع دنيوي لا وإنما بغصد التوصل إلى ذا المقدمة فعل ذلك عليكم السلام ورحمة الله فيقصد القربة بالأمر المقدم، ولكنه لا يقصد القربة بإتيانه لذي المقدمة لأن ذي المقدمة، لأن بالمقدمة أصلاً كانت تواصلية واجب تواصل، ما كان مشدود بقص القربة، فهو لم يرغب أن يأتي بال... ذي المقدمة بقص القربة، ولكن رغب أن يأتي بالمقدمة ال... الذي واجب غيره، رغب أن يأتي. نقصر قرب لانه على حالين مقدمة لذاك الواجب الاخر لذاك الواجب النفسي فهل هذا معقول او ليس معقولا المشهور انها كذا تقرب غير معقول في ذاته هذا ممكن انما لانها كذا يقال المشهور انما عملا هذا محال ولا بد ان يكون ذو المقدمه افضل واجب توصلي مو, مو مشروط ان أأتي به لله سبحانه وتعالى لكن لو اردت ان اتعبد واتقرب الى الله بالمقدمه يجب ان اتعبد واتقرب الى الله بذو المقدمه صح واجب توصلي ما مشروط بتوصيل قربه لكن يجب ان اتعبد بذي المقدمة هم حتى يثبت حتى يمكن ان اتعبد بالمقدمة ايضا المقدمة ايضا اتيت بها لله سبحانه وتعالى ودخل في ما قلنا من ان افضل العمال احمدها المشهور انها كذا تقرب غير معقول في ذاته و ويمكن أن يدخب هذا هو رأيي المشهور يمكن أن يستدل على ذلك بعدة وجوه الوجه الأول مبني على المقدمة الموصلة أن المقدمة إنما هي المقدمة الموصلة أما المقدمة غير الموصلة أصلا ليست مقدمة مبني على هذا المقدمة ان المقدمه غير الموصله اصلا ليست مقدمه وان المقدمه غير الموصله ليست مقدمه فقصد امتثال الامر المقدمي الغيري معناه قصد الاتيان بالمقدمه مع قصد الايصال الى بالمقدمه هذا هو الرجل الاول هذا الوجه الأول بهذا المقدار من البيان ناقص هو قصد الأمر المقدم الغيري وبتصل إيصال إلى ذي المقدمة لكن ذي المقدمة اعتبارها قول ما توصليه لم يقصد التقرب ذي المقدمة. ولم يكن واجبا عليه أن يقصد ذلك لأنه توصله المهم أن نثبت أن هذا يلازم قصد انتثال الأمر النفسي المتعلق لذي المقدمه هذا يجب أن نثبت لو أثبتنا ذلك وإن كان تواصلي تواصلي ما واجب قصد القربه بل يجب ان نثبت هذا هذه النتيجه انه لا بد ان يكون ذاك الامر النفسي ايضا محركا مولوي له رغم انه تواصلي وتصدول والتقرب بالأمر بالمقدمه يلازم ذلك هذا هو المهم ان نثبت الوجه الثاني هذا الوجه بهذا المقدار ناقص وواضح النقصانه ننتقل إلى الوجه الثاني قلنا يمكن يستدلب ذلك الوجه الثاني مبني أيضا على المقدمة الموصولة. الواجب الثاني هم مبني على نفس المبنى، على مبنى أن المقدمة إنما هي الموصولة، وأن المقدمة التي ليست موصولة أصلا ليست مقدمة. هم مبني على هذا المبنى. وحاصل هذا الواجب. انه لو كان الوجود لمطلق المقدمة حتى غير الموصلة لامكن فرض تحريك الأمر الغيري دون النفس فيفرض مثلاً لولا بعض الوجوه الآتية لولا بعض الوجوه الآتية يفرض أن الأمر بالصلاة لا يحركه نحم الصلاة المقيدة بالوضوء، لكن الأمر الغيبي بالوضوء يحركه. طبعا بغض النظر عن بعض الوجوه الآتية التي تثبت أن هذا هم باطِل، لكن بغض النظر عن تلك الوجوه نفترض أنه الأمر بالصلاة لا يحركه نحو الصلاة المقيدة بالوضوء، لكن الأمر الغيبي بالوضوء يحركه نحو الوضوء لأن الصلاة المقيدة بالوضوء أشد مؤونة عليه من الوضوء فهذاك لا يحركه لكن هذا ال... هذا ال... غير يحركه قولك ذاك كان يقول صوماً صوماً لكن سحورهم إذا من السحر نصبح كافر مطلق على هذا السحر هذا من قبل يسف وأما هذا لو كانت المقدمة لو كانت المقدمية ما مشروطة بالايصال ولكن حينما اختصت لدى اختصاص المقدميه بفرض الايصال ومن دين الايصال أي اصلا ليس مقدمتها فالمؤونة التي يستبقنها امتثال الامر النفسي مع المؤونة مع المؤونة التي يستبطنها امتثال الامر المقدمين متحدتان دائما لاحظوا هالكلمة اقول متحدتان ما أقول اقول متساويتان في المؤونه هذا انا متعمد في هذا التعبير ما نقول متساويتان في المؤونه بينما متحدتان اصلا فإذا كانت المتحدة لذلك هذا التفصيل ما ممكن أن يقصد قربة أن يقصد قربة بالمقدمة ولا يقصد قربة بالمقدمه ما ممكن هذا اصلا المؤونتان مو متساويتان المتحدة فإذا كانت متحدتين فإما أن يقصد الغربة فيهما أو لا يقصد الغربة فيهما فلا يُعقل اختصاص التحريق بالأمر المقدم الغيري وهذا تقريب صحيح بناء على المقدمة الموصلة لو آمنا بالمقدمة الموصلة هذا التقريب يصح أنا على بيدني اظن أنه اكتفي يعني اتدرج في اعطاء المطالب اسهل يكون لأكثرية الحضار في اخذ المطالب اكتفي فعلا بهذا المقدار الى ليله الاحد ان شاء الله